لابيك تضلم الدنيا حبي الوحيد انتي لهبل ا ل ي رحتي عليا احبس قلبي صير بيوم كنتي اكبر امنيتي انا تتحقق ليا لي عمر علي ا ل دنيا <تصفيق> طلابي ريدي همي تنسيحي ا ن ت ي علي هدتك ن ا ز و ش ت ي وسكنتك القلب و م ت ي و ا ل ق ي د ل و ح ت ي ستي ع م ر ت ي ع ل ى ي د ي ت ي سميتك الحوت ربي بي كان اجمعني أ ج م ل هديه هداني الحمدلله هاني هني ايه يا بنتك س م ح ي ن ي في صلاتك دعيني تزعفي وتوليني ي ا و ي ن ي 「ひらめき」<音楽>「خافي عليا مخافي عليك」「ل ل ه يخليك」「すいます ي ي すごい ジャミストキジェフトピン、パセカラスユイレシュウィシュ。